فاستفتهم أهم أشدت خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زبت بل عجبت ويسررون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْكِسِنُونَ وَقَالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا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 قَالَ فَرَأَوْهُ فِي سَوَاءِ جِهَامٍ قَالَتْ اللَّهُ إِن كُنتَ تَرَى تُرْدِينِي نِعْمَةُ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 ودعلنا ذكيته هم الباطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ من عبادنا المؤمنين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 قال لقومه الا تتقون اتدعون بعدا وتذرون احسن القادسين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحصرون عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إجازين إنا كذلك نجذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 فنبذناه بالعراء وهو ثقيل، وانبتنا عليه شجرة من يقفي، وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمستعناهم الى حين.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 فسوف يبصرون افادى عذابينا يستعجلون فاذا نزل بسعى بهم فساعهم سجلين و عنهم فساعين و فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرتدين والحمد لله رب العالمين